موسوعه أحد النابلسي ل ل ص م ل د و ل م ي و ل د و ل م يكن ك له ف و ا ل برب ا س ل ق من شر ا خلق و م ي ن موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى الذي يوسوس في صدور الناس من ا ل ج ن ة والناس